قَالَ إِن كُنتُمْ تَجِئُونَ بِآيَةٍ فَأْتُوا بِهَا إِن كُنتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْصَىٰ مَبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ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 ارْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا قَالُوا নালন ইং কু নুল গলিবি পালনাম ইন্ন কুমল মিনল মু قُومَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ قَالَ انقُم فَلَمَّا الْقَوْسُ حَرُّ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاِسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيم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 وقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين